قَالَ <Sessizlik> أَلَا قالوا سَنَجْعَلُ فِيهَا صَخْرَةً فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَو فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا أولي Oh Ah uh -huh.